بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تشحنوا عدو وعدا وقموا لياء تلقون الين لهم الذين بما جاءتهم من الحق يخرجون الرسول وانياسهم ان شغلوا بالله ربكم ان كنتم خالدين في خليل ومسغ امر تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بمن أخفيتم وما أعلم أنتم ومن يفعله منكم فغلوا لسواء السميز إن يسفوكم يكونوا لكم أعداء ويمسطوا إليكم ويمسطوا إليكم من يديهم وألصنتهم بالسوء وردوا لو تسرون لن تنفعكم انما موسم اناء أولا اناء يوم القيامه يصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قانوا لقومهم إنا براء منكم إنا براء منكم من بكم وبذا بيننا وبينكم العداوة وبدى بيننا وبينكم العذابة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحدا إلا قول إبراليم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا اني اذكرتك وكلنا اليك ربنا و اليك المصير ربنا لا تجعلنا في ثنئه الا من كفروا و والله انت لا لا ربنا ان شغل سن عايزين لقد كان لكم فيه موسم حسره لمن يشا لا يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى الله هو العلي الحميم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديسهم من موده والله غني والله غفور رحيم لا ينهىكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن سبروهم, سبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب إلا ما ينهىكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولا فهم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله آلم بإيمان فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم رَزَقُ وَلَنْ يُلَاحَ قَائِمُونَ لَهُ يُحَوِّلُونَ إِلَى أَتَيُسُوهُمْ أُجُورَهُمْ وَلَكِنْ تَكُونُ بِغِضَمٍ سَوَارِفُ وَسَلَامًا فَكُتُبُونَ يَسَلَمُونَ تَكُونُ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ شَيْئًا مِنْ نِزَاجِكُمْ إِلَى لُقْطَةِ fa's quel l'eni فعاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وفقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايع لك على أن لا يشرقنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزمين ولا يغتعنا أولادهم ولا يأتينا بمهتر يخترينه بين أيديهن بين أيديهن ورجلهم ولا يعصينك في معروفهم فبانعهن فبانعهن والتغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قوما وضب الله عليهم قد عسوا من Jana ja instä somsäro min hass